بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة تلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتعليف بينها محمد بن أحمد ابو ليلى الازري اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع والاربعين بعد المئة الثامنة على واحد سؤالات ابو الحسن المصري المقربي مصطفى بن اسماعيل السليماني للعلام الالباني تحت عنوان الضرر في مسائل المصطلح والاثر تم تزيل هذا المجلس في اليوم السادس من رجب 1416 هجري الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحادي عشر ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين ميلادي. شيخنا حفظكم الله يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني. تفضل أقول حفظكم الله لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة. اطمأنت نفسه الى الرفع فلما وجد رواية مالك اراد من باب حسن الظن ان يحمل هذا المحمل لا ان يدفعه او ان يضع في نحره الخطأ والوهم فان يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته ويارجح اهوى من ان يخطئه او يهمه بترجيح اولئك عليه هذا تعليل مقبول لولا لولا لو أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة وأذكر جيدا أننا ذكرناه في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك وآفي حينما نقول بأنه إذا أثقه روى طالة الحديثة مرفوعا وتارة موقوفا علمنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المهدثين يقتصر بذكر الحديث موقوفا يعني هناك أسباب أخرى لا يؤمز فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه ثالثا أخرى نعم لهذا اولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ لأن الحقيقة التي وردت آنفا في ذهني الكليل وأردت أن اطرح هذه الخاطره ثم كادت أن تفلت مني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 كما أنه لا يجوز الكذب على رسول الله وأن نقوله ما لم يقل كذلك لا يجوز ألا ننسب إليه ما قال ونحن على علم بما قال لذلك هذا التعليل أنا أرفع قدر الإمام مالك من أن يوقف يرجع الموضوع إلى تعليل السابق الحقيقة من هذه الخاطرة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 اعترض الإمام مالك شيء من الشك فيه أو لم يغلب على ظني ولم يقطع فمن باب الورع وقف والراوي مهما كان حافظا ثبتا أي أحيانا يعتريه شيء من الشك فإذا اعتره شيء وقف لو قال قائل هذا يعني حتى لا يقال إن الإمام مالك تعمد لو صحت مقولة الإمام الدرقطني عن فيما نثب الإمام مالك إليه أنه تعمد كتمان علم أو تعمد إهدار حديث ينتفع به المسلمون بعد أن يكون مرفوعا فيصير موقوفا لو قال قائل على الإمام مالك رحمه الله اعتراه شك أو ما الجزم واليقين عنده واتزحزح عن هذه الدرجة فوقف من باب الاحتياج هل يكون هذا الكلام له وجه؟ ممكن هذا لكن هل تجد هناك فرقا بين هذه الخاطرة التي وردت عليك الآن وبين ما سبق من الكلام؟ يظهر لي فرق من جهة هذا أو ظهِر أو به الفرق. يظهر لفرقة انه في هذه الحالة افلت الامام مالك من التهمة من التهمة بانه اهضر حديثا او تعمد اهضار حديث سواء لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق على المثال ناس عن ابن عمر؟, عمر او من في مقدارهم هو كذلك, كذلك. هو كذلك وهذا سباق المدار. وهو شخنا نعم هو فعلا يعني ينصب على هذا على اساس انه اعتراه شك في رواية نافع أنا ابن عمر هذه مرفعة وما لكن هذا ما يقوله الإمام الدرقطني أتراه شك؟ نحن إن كان كذلك لكن فيردنا أتراه شك أم أن المجلس كان لا يساعده على أن يروي الحديث كما قلنا أيضا طارئا ينشط وطارئا لا ينشط يعني هل هذا؟ أو لا من أن نقول تارثا ينشط وتارثا لا ينشط إيه هذا كلام لا في الرد على الضرقوتني أصلا في الرد على كلام الضرقوتني في و... عليه. أما لو سلمنا بكلام الضرقوتني فيعتذر له بهذا العذر. لكن قضاء عليه أصلا هو الأصل لأنه يخالف ما هو المعروف في علم الحديث والخلاعيذ والمشعب اللاجم الله الله يمتع الله, الله, الله يحفظك بارك الله شيخنا هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيحة وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بانه بين السماع فيه لا ابالي أن اذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر ظهر شيخنا السؤال ولا أعيد عبارة قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. وش عندي وصفه؟ وصف لكم فهمي منه آه. فهمي من كلام ابن حبان أنه يقول إذا رأيت المدلس قد بين السماع فلا أبالي أن أدخله في مع معنعنا إذا ثبت عندي تصريحه بالسماع عن نفس الشيخ هذا من أخرى فت... وإن أدخلت بالصحيح معنعانا فأنا قد بالني كما يعني شبيه بصنيع مسلم أني أخرج رواية الضعفاء لأنها ثبتت عندي من طريق الثقات لكن عند الضعفاء بعلوم عند الثقات بنزول. فيقول لباما ابن حبان أنا عندي ثبت السماع فإن أدخلت الرواية مدلسة في الصحيح فالاعتبار أني قد علمته ثب... مدلسة أو معنعانة معنعانة هي طيب فإن أدخلت الرواية في الصحيح بالعنعنة فذلك للاعتماد على التصريح بالسماع من الرواية الأخرى وإلا مذبورة بالصحيح السؤال في هذا هل يلزم من ذلك أن عنعنة المدلسين في صحيح ابن حبان يعني أزيلت علتها وأزيل الإشكال منها لأن ابن حبان وقف عليها هذا على افتراض أن ابن حبان علم أن هذا مدلس أنا أقول إذا كان هذا الفهم هو مقصود بالحبان هذا لا نوافق عليه وهم يعود العبارة شكنا ما هم يظهر لإله هذا لا الله ما يظهر إلا إن كان ظهر لكم أولى أخينا علي أو لأحد الإخوة غير هذا الفهم يقول هنا ما, ما, ما, ما عليش نفترض أن هذا هو القصد نعم لكن هذا ما يتمشى مع العالم لا يواضح لا يواضح لأن هذا فيه كتماء هذا فيه إلهار السند الصحيح بمظهر السند الضعيف نعم ما عنده السنة الضعيف عندما ننظر فيه ايه؟ نعم وهذا لا يساعد على نشر العلم الصحيح. نعم. ولذلك نحن نرفع قدر الإمام ابن عبان من أن يكون مقصده من هذه الجملة وهذا المعنى ولذلك مفتش بالعله في زوايا خبايا <تصفيق> إن شاء الله والشيء الثاني جغنى حتى لو كان مقصده هذا فالرجل هذا عندنا مدلس من أدرنا أن ابن حبان يراه مدلسا كما نراه نحن هو كل هذا يريده وأيضا أخونا أبو الحسن حفظه الله أوقفني على بعض المواضع في صحيح ابن حبان صرح بأن الرجل مدلس وأعله للتدليس مع إدخاله له في الصحيح في نفس الصحيح, الصحيح. وأعله بالتدليس وأعله بالتدليب عن عنته يعني كبر كتمك ما كتمه لكن قد يقول خائل هذا فيما إذا بين أما إذا سكت محمول على القاعدة الأولى الذي في المقدمة لا يعني هنا إذا كان بين رفع مسؤولية نعم ورفع لإيراد الذي أوردناه آنفا يعني هذا مثله كمثل المحدث الذي يسوق الحديث بإسناده فيه متهم فيه ضعيف في تدليس إلى اخره ولا مسؤولية عليه لأنه ساق الحديث مع السند ولسان حاله يقول لا تعتمد على الشوق للحديث بسنده وإنما تعتمد في بحثك في هذا السند هذا يختلف تماما عن بعض بل عن أكثر العلماء قديما وحديثا حينما يأتمنا إلى حديث في مثل مسند الإمام أحمد فضلا عن معاجم الطبران مثلا وبينقل الحديث من كتاب من هذا الكذب رواه الإمام أحمد رواه الإمام الطبراني وقد يكون فيه متهم بالوضع أو بالكذب هذا ليس بريء الذمة بخلاف من نقل عنه الحديث هو الإمام أحمد مثلا والطبراني لأن كل منهم بريء الذمة لأنه ساق الحديث مع السند الذي يمكن العالم من أن يعرف ما ما حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف هنا يظهر الفرق بالنسبة للمعنى الذي ظهرت أو ظهرته آرفاً أن هذا هو مقصد الإمام ابن حبام من هذه الجملة أنه يرد الحديث في صحيحه بطريق المدلش معنعنا بأنه هو وقف عليه مصرحا بالتحديث هذا ورد عليه ما ذكرناه آنفا أما المثال الذي نقلته آنفا عن أبي الحارث بأنه ذكر الحديث من طريق المدلش ومعنعنا وصرع الإمام ابن حبان بأنه فلان مدلش هذا كالذي ينقل الحديث بالسند يعني هو رفع المسؤولين بريئة بريئ للمة كذلك هنا ابن حبان بريئة للمة أما في الحال الأولى بمت. ينصح المعنى المذكورة آنفان فالمشكلة كبيرة جدا نعم هي نعم ابو قصر شيخ نحر الحافظ ابن حجر يعلوا بالتدليس في ابن حبان. ايش هو يعلوا أحاديثة بالتدليس والعنعن في ابن حبان. دعنا هش هذا يبين انه على الاقل لم يوصي بشرطه هو وان العلماء لم يلتفتوا الى كلامه انه مسلم لهم أو صح. عنده صحيح كثيرا ما ذكرنا في جزئه ابيخا انه اخلى بشرطه في كثير مثل مثلا ان يراوي عن الذي وثقه ثقه بينما هو يذكر بعض الموثقين عنده من روايه رجل متهم عنده نعم نعم لكن والله آهد علينا عبارة نعم يقول هنا قال ابن حبان في مقدمة الصحيح الجزء الاول صفحة 51 و100 وفي بعض النسخ صفحة 62 و100 قال فاذا صح عندي خبر من رواية مدلس بانه بين السماع فيه لا ابالي ان اذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق اخر انتهى طيب هذا كل كلامه هذا كل كلامه نعم ايه الان المشكلة انك انت قلت في صحيحه هذا في مقدمة الصحيح اه الكلام هذا شخص مقدمة الصحيح يعني اقيده ب. قيلت وانت في صحيح باعتبار ان هذا الكلام يذكر في مقدمة صحيحه نعم ويذكر منهجه في الصحيح فذكر هذا في مقدمة صحيحه في منهجه في الكتاب الله يعني اكيد مشكلة طيب شخنا حتى لو استدل لأحد وقال ابن حبان امام وقد كفانا شو المقصود من كلمة طريق اخر قوله لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره من غير بيان السماع في خبره يذكره معناهنا معنى عنه عنه عنه هذه الكلمة لا في كد مع هذا الروتاتي لا وبا لي أنا من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر أي من طريق آخر غير المدلّة غير المعنونة ما في فائدة هو ما في فائدة مش فائدة أي شخصنا حتى لو سدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا مثلا كما قال شعبك كفيتكم تدليس كذا فيصدق فيما قال نقول له ومن أدران أن ابن حبان يوافقنا على أن هذا هو مدلس ربما أن ابن حبان لا يرى أن هذا مدلس ومن هنا لا يحترز من عنعنته ولا ينظر إلى ما يزيلها من طريق آخر فأدخله في كتابه على أنه ليس بمدلس يعني يختلط هذا بهذا يختلط هذا بهذا وعند الاختلاط وعدم التمييز فنقف ونحتاج الرجوع إلى القواعد أنا وارد بارك الله فيك مبارك فيك طيب لو كان العكس عكس هذه الصورة شيخنا وقفنا على راون وأن ابن حبان يعرفه بالتدليس ثم رأيناه اخرج روايته في صحيحيه وعن عاده هذا في شرطه لا هذا عكس خلاف يا شيخنا عكس بالعكس كيف يعني الان احنا تاكدنا ان ابن حبان يعرف هذا الراوي بالتدليس ثم اخرج روايته في صحيحه وتذكرنا انه في المقدمة يقول الخبر الذي صح عندي بالتصريع للسماء لا اوبالي اذا ذكرته من غير ذلك من طريق اخرى فهل هذا يجعلنا نقول بان هذا لكوني ذي حبان ذكر في مقدمته ما تبق نحمله على السماء خلان ما اقول هذه انت يا بتر طول العكس قفنا الكوره الاخيره اللي شرح كلامي اه عشي عشي لكن هو اللي ذكره في المقدمه وهذا وارد على المثال الذي وارد على المثال اللي ذكرته. وارد على المثال انا ذكرته مثال المثال اللي ذكره اخونا ابو نعم نعم لكن هو مثال هو المقصود بكلامه اي هذا هو فاذا هل نفعل هذا معه نفعل علي ايش نفعل ايش يعني يعني نقول بس بس لا ايضا نعم. <تصفيق> وربما شيخنا ما يستحضر حالة سياق الحديث حالة الراوي بالتدليس ربما ربما ايش ما يستحضر حالة سياق الحديث ممكن أن الراوي مدلس كل هذا وهذا وارد نعم طيب من أجل أن يسجل جواب لكم على سؤال سابق حول الحافظ ابن حجر وتلخيص الحافظ الذهبي في المصادرك الله خير نقل عنكم أنكم وقفتم على مثال أن الحافظ ابن حجر ينقل من تلقيص الحافظ الذهبي فقلتم حافظكم الله هنا في السلسلة الصحيحة برقم 27 و300 ما شاء الله ذكرتم في حديث من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قلت حافظكم الله بعد ذكر راون اسمه عبد القدوس هو صدوق من شيوخ البخاري لكن من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم وقد نقل الحافظ في اللسان عن تلخيص الذهبي انه قال المنتصر بن عمارة وابوه مجهولان فهذا يؤيد ما سبق ان ذكرته ممكن ان يقف عليه لكن قرابه قرب العهد للرحف ال نعم ال ال انا ذكرت يومئذ ونهين احدهما أو مش انا ذكرته يعني كان حصيلة المجلس ان هناك وجهين وجه ان الحاكم ان الحافظ لم يخف على تلخيص الذهبي هذا اللي قال اكون علي كان هذا وجه وكان الوجه الاخر هو انه من الممكن ان يكون الحافظ قد وقف لكنه هو كشخص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 فإننا لا يفعل كما نفعل نحن اليوم حينما نحكم على حديث بالصحة فنقول صحاب الحاكم وافق الذابي لأننا لسنا كأولئك علما وفقها ودراية فنحن بحاجة إلى أن ندعم اجتهاداتنا واراءنا بمثل هذا السند أما الحافظ من الحجر ليس كذلك فقلت أنا يومئذ بأنه محتمل أن هذا هو السبب ليس هو لأنه لم يخف فلما وقفت وأنا أراجع ببعض المناسبات ليس بقصد التحري الذي أنا أعجز عنه الآن نعم. لسني ولضيق وقتي نعم. وهو إلى فعشرت فعثرت على هذا المثال فأعبد أن أقدمه نعم. إليكم والآن أذكر شيئا أن الحافظ العسخلاني من جهة هو كان يقدر قدر الحافظ الذهبي لكن في الوقت نفسه أيضا بأنه هذا الذي سأذكره يؤيد ولو من طرف بعيد ما ذكرته آنفا من التعليل أنه كان لا يدعم حكمه بالنقل عن الحافظ الذهبي أعني بأنه هو يحكي عن نفسه بانه في بعض حجاته او لما وقف عند زمزم وتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له دع الله ان يجعله مثل حافظ الذهبي شربه بهذه النية نعم بهذه النية وكأنه شعر بانه يعني اعطيها او سجيب دعوته ولعله فاق الحافظ الذهبي في بعض المجالات يعني. وشأحنا فعلا مسرعة جدا ان مثل الحافظ ذيبي لا مثل الحافظ ابن حجر لا يقف على تلخيص الحافظ ذيبي نعم طيب هنا شيخنا بارك الله فيكم في اختلاف الرواية منهم من, من يزيد ومنهم من يأتي بالرواية الناقصة لو كانت الرواية الناقصة مرجوحة هل يصح ان يقال في راوي الناقصة شذ او هما أو يقال شذأ وهم في راوي الزائدة إذا كان مرجوحا لأن في الحقيقة أنا ما وقفت شيخنا في كتاب العلل للدرقوتن وغير من كتب العلل في توهيم الراوي النقصة إلا في موضع واحد رأيته للحافظ ابن حجر ما أذكر أنا لو هو في أو بغيره غيره رحكم على راوي الموقوفة بالوهم لأن الجماعة رأوه مرفوعا موضع واحد الذي أذكره فهل مثل هذا يعني الحكم على رو الناقصة وقفتم عليه شيخنا في كلام العلماء اما وقفتم لا لكني أعتقد أنه كأصل وكقاعدة لا يستبعد أن ينسب إلى الوهم من قصر في رواية الحديث عن الثقاث الآخرين وخالفهم ولو احيانا ولو أحيانا أريد بهذا القائد أن المثال الذي ذكرته غير وارد ما ذكرته بمعنى فلان أوقف الحديث حيرجع الموضوع السابق أوقفه لا وهما وإنما لظروف حاطت به لا. لكن ما بالك لو كان الشدود أو المخالفة من الراوي الثقه حيث روى الحديث مقدوبا أو روى الحديث ناقصا مفسدا للمعنى هل يسعنا إلا أن نقول واهمة لا يسعون إلا توهمه هذا هو نعم هذا المقصود بقولكم احيانا ايوه هو اذا إذن لابد من ملاحظه أنه ممكن توهيم الثقه احيانا بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه نعم ولعلكم تذكرون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ليلة بعد صلاة النشعاء وقال لهم رأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد بعد مئات سنة او قال مئة عام الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم ابن عمر شيخنا او ابن عمر ايه. ابن عمر الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم وجدت روايات صحيحة بدون هذا القيد واشكل ذلك على بعض الناس قالوا اي نحن في القرن الخامس عشر اه. لا شك ان الذين رووا هذا الحديث بدون هذا الخير من الثقاد وهم، نعم مع انهم قصروا وكانوا واهمين اذا حاجة. كان القصور يترتب عليه يعني شيء في المعنى اسأد معنا نعم الله الله ما شاء الله الحمد لله طيب حضراتكم الله في مسألة الترجيحات قد ذكرتم واشرتم ان وجوه ترجيحات كثيرة ومنهم من زاد على مئة وجه في هذا الباب وهنا مسألة ايضا تعرض للباحث السؤر شفاء كما في الهدي الضعيف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تعرض للباحث عندما يختلف رجلان كل منهما مترجم له في التقريب بأنه ثقة لكن لو رجعنا الى التهذيب رأينا احده احدهما أو وثقة... أو من لا رأينا احدهما وثقه احمد فقط أي. ورأينا الثاني وثقه احمد في جماعة كثيرين قد يكون وثقه خمسة فهل ترجح رواية الثقة الذي وثقه خمسة كل منهم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة الى ان وصل الحافظ في الحافظ الى ان قال ثقة والاول ما وثقه الا مثلا احمد او ابن معين او ابو حاتم قال ثقة قال ثقة فحمل يعني ترجمه الحافظ تقريب بقول ثقة التقريب لا يظهر فيه فرق والتهديد واضح العدد محتمل أن الواحد الذي وثق وهما أو ما يعني ما وقف على حديثه كله أو الأخر الاحتمالات المذكورة بخلاف الذي وثقه أكثر من واحد فهل عند الترجيح ممكن أن يأخذ هذا كوجه من وجه الترجيح في الرؤى هذه الصورة التي ذكرتها قد وقد فأتفضل قد وقد لأن هذا فعل مرجح ولكن قد يكون هناك مرجحات أخرى ه تتعارض مع هذا المرجح، فأنا أقول هذا مرجح فيما إذا استوى استوى ثقتان في الشهرة في كثرة الروات عنهما، ثم بقيت عندنا هذه المزية، فأنا معك فيما المحتجين اليه لكن قد يكون العكس. قد يكون ذاك الثقل الذي كثر الموثقون له ليس بالشهر التي ظهر بها الذي وثقه الإمام الواحد ممكن يقع هذا شيخنا، ممكن واحد يوثقه كثيرون، ممكن. ولا يكون في الشهرة كشهرة الذي وثقه واحد. ممكن هذا أقل بالنسبة إليه. مم. يعني الآن نحن كما ذكرنا أكثر من مرة علمنا وجازسا فنحن نرجع مثلا إلى ما ذكرت من كتاب التهذيب فنجد هذا الإنسان الذي وثق من جمع من الحفاظ قد نجد أن الرواة عنه ليسوا بالكثرة لا. التي توجد في المترجم الآخر الذي تفرد بتوثيقه حافظ واحد وقد وقد كما قلنا آنفا قد يكون مثلا هذا الذي تفرد بتوثيق الإمام الواحد قد يكون من رجال الشيخين بينما ذاك لا يكون كذلك إذا لابد من موازنة بين مرجح ومرجح فإذا لم يكن هناك مثل هذه مرجحات الاخرى كان ما أشرت إليه آنفا هو مرجح يرجح توثيق من وثقه جمر على الراوي الذي وثقه فرد شخنا والالتفات الى مثل هذه القراء والوجوه يعني كلنا او اكثرنا اكثر الباحثين الصغار هؤلاء او الناشين مثلي والثاني والثالث في الحقيقه ما يعني ما تخطر ببالنا بسهوله كما اظن اكثر اللي الله يبارك فيك الله يحترم ففي الحقيقة فرق كبير في بين الممارسة والخبرة وبين يعني علم النشئين آه. مثل هذه أنا كنت تتلمتم وقلتم قد وقد تعجت قلت من وين الشيخ يأتي؟ انتهيت من شربه ما في يدك ماذا نقول لك دعاء ما ما ما تقولي شيئا الا في الغيب تدعو لي ما ينزيكم خير نعم هنا قف الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الاول اربعة واربعين ومئة قبول مرسل الصحابي بما اذا كان في احاديث الاحكام بما اذا كان في احاديث الاحكام دون غيرها وقال فان بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الاحبار كما تقول في ذلك؟ سبق العواب عنه أن مثل هذا الالتفات التفات إليه؟ لا سبق العواب حينما أظن وجهت شؤالا مع حكم الحديث الموقوف على الصحابي هل يحتج به أم لا؟ أجبت كما هو مثبت في صدر منذ شنين طويلة أن الموقوف عن الصحابي إذا كان من موالد الاجتهاد والبحث والرأي فلا يفتج به ولا ينسب إلى أنه في حكم مرهوة بخلاف ما إذا كان متعلقا بالغيبيات التي لا مجال للعقل البشري أن يتحدث عنها برأيه طبعا هذا كلام بالنسبة المسلمين أما المسلمين التعبير عندنا في سوريا الجغرافيين أو غير المسلمين مطلقا فهؤلاء يعني لا ايش, لا كفر لا إيش بعد الكفر, شوف ليس, كله ليس, بعد الكفر آه ليس بعد الكفر ليس بعد الكفر ذنب فالشاهد فكلامنا بطبيعة الحال في هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون أحكام الدين ومن ذلك أن لا يتحدث المسلم رجما بالغيب فإذا جاء حديث موقوف على صحابي يتحدث في شيء كما يقال اليوم مما وراء الطبيعة، يعني من أمور الغيب. هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والافتياء والرجم والظن إلى آخره. لكن استثنيت أن لا يكون محتملا. أن يكون من الإسرائيليات نعم ويومئذ كان ينبغي ولا أدري لماذا هذا انصرفت عنه يومئذ أن أضرب مثالا للحديث الموقوف والذي هو في حكم مرفوع بلا شك ولا ريب هو حديث من عباس في, تفسير في تفسيري لبعض الآيات القرآنية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 يتعلق بخلق السماوات والأرض أو خلق الجن والشياطين ونحو ذلك أو خلق آدم نفسه للآخرين هذا من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات وهنا يأتي ال... الذين ذكرتوا آنفا أنه من المحتمل أن يكون عن كابل العبار وعن غيره أيضا من الذين أسلموا من الكتاب وأنتم تذكرون إن شاء الله جيدا ما يذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه في معركة الأرموق وقف على صحائف من صاحب صح... الكتاب أو كان نعم كان يرى عنه شيئا فلا بد من هذا الميزان أن يبقى حتى أن يميز ما هو في حكم المرفوع وما ليس في حكم المرفوع. كذلك في هذه المناسبة أقول. وهذا له علاقه بصلاة جماهير المسلمين اليوم حينما نقرا في صحيح البخاري باسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله, الله رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القى سلاح جارك طب طبله باء طب طبله مش راهينه ماكسر بعدين ما هو هو الله تنافي شهرين في التسجيل هنا المقصود قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاود في الصلاة وكفي بين كفيه وذكر التشاود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 مستحيل هل هو يقول كلنا من عند انفسنا هذا مستحيل وبخاصه ان القائل ابن مسعود الذي صح عنه انه كان حينما يعلم التشهد بعض اصحابه كالأسود وعلقما وامثالهما قال ياخذ علينا الحرف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 هذا إن لم يكن مستحيلا فهو قريب من الاشتحالة هذا أيضا يقال موقوف في حكم المرفوع والسبب ما ذكرناه الآن ثم دعم هذا الفهم الصحيح لهذا الموقوف ظاهرا بما رواه عبد الرزاق لمصنفه بالسند الصحيح عن طاوز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 على النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا وفي هذا إبرة لسد الطريق على أهل البدعة الذين يقولون لولا أن الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ما كان مشروع أن نقول اليوم السلام عليك أيها النبي يأتي اليوم الصميم كان هذا ثم وسبحانك الله نستغفرك نعم نصلي عندك تقضى الحسن حتى لا يضيع الوقت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا مما من الله به سبحانه وتعالى علينا من مجالس شيخنا هذا المجلس السادس في ليلة الخميس الثامن من شهر رجب سنة ستاش وأربعمائة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيخنا هنا سؤال يقول إن الحافظ ابن حجر يقول على ابن سعد صاحب الطبقات بأنه أخذ مادته من شيخه الواقدي هل هذا خاص في الأثانيد والروايات أم يشمل أيضا كلام ابن سعد في الجرح والتعديل في الرواه ما أظن ذلك الشمول أنه أراده الحافظ ابن حجر في كلمته تلك لكن المناحض أو المناحض في كتاب الطبقات لابن سعد هذا الإمام الحافظ هو أن نادته الثمينه القيمة تدور على ثلاثة وجوه فيما أستخبر الآن الوجه الأول أنه كسائر علماء الحديث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 في ظني أن الحافظ يعني هذا القسم الثالث والذي قبله مما رواه الواقدي بإسناده إذا الذي أسند الحديث إليه هذا الذي يعنيه والله عنه بارك الله فيكم يعني معنى ذلك أن تجريح المساعد وتوثيقه للرواه من عنده ومن استشهاده ليس مأخوذا من شيخه، وينظر إلى اعتدال ابن سعد وتسهله ولهذا كونهم عليه هذا الشيء. فبرجحكم شيخنا بأنه إلى التسهل أقرب. إيه نعم. بارك الله فيكم. إيه نعم هذا شبه كان ذكرنا. نعم. قد في سؤال سابق إيه نعم. وكما يقولون يعني النشأة بالشيخ يذكر وقد يعني علمنا أن الواقدي شيخ شيخ ابن سعد بهذه المكانة من ناحية حديثية لأنه يعني متهم أو مطروق. لكن أحيانا نجد للواقدي كلاما في التاريخ إن غزوة كذا سنة كانت سنة كذا وأمور يعني نجد أمورا تاريخية ما لها صلة بالرواية وفلان صحابي وفلان ليس بصحابي هل يؤخذ بكلام الواقدي في مثل هذا؟ يؤخذ بالتحفظ يؤخذ بالتحفظ <تصفيق> بمعنى ما لم يخالف هذا المقصود بالتحفظ؟ لا أكثر من ذلك إيه؟ لا يجزن به ولو لم يخالف اذا المعنى لا يجزم به اي لا يبنى عليه عمل فلا يعمل به وهذا لكن من فضلك اقلب الشريط